وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ لِّيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ فِيهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُصْطِقَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلْ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّهِ فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي بِمَا عَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلُوا سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي الصَّوْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ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 الجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما ذلهم على موته إلا ذابة الأرض تأكل من سأته فلما قر تبين في الجن أن لو كانوا يعلمون مَا ما لبثوا في الأعذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعربوا فأرسلنا عليهم سيد العلم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أخن خمط وأثن وشيء من سبر قليل ذلك جزيناهم وهل مجازي إلا الكفور واجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفرنا سَهُم فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقَةٍ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ إلا إِلَّا من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شيء وربك على كل شيء حفير قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا قزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله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 ويقولون متى هذا الوعب إن كنتم صادقين قل لكم ميعاب يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستخدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين وَلو تَائِذ الظالِمونَ نَوقفون عضَ رَهِم يَودِع بعدُهمم إ بقَونَ يك الذي نَسكُ باعفون يكون الذي نسكُ باعفُون الذي نَستَكبَ لَولاء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 ونجعل له أندادا وأسروا من هدامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية قال مترقوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعنمين قل إن ربي يرسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَمَا أَموالُكُمْ وَلَا أَولادُقُم بِالَّتي تُقَّبُكُمْ معن ذَنازُ فَ إِلَّا مَنْ آممََ وَعَامِلَ الصَّانِحَم فَأُولائكَ لَهُم جَز أُضَّح فَأ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبابه ويقبر له وما أنفقتم من شيء فهو يؤلفه وهو خير الوازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملاثين فَاتِّئَاهَا أُولَئِكَ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالَ مُوسَى حَالكَ أَنْتَ وَلِيٌّ لَهُمْ أَمْ يَنْذُرُونَهُمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ قَوْمٍ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تذل عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدقم عما كان يعبد آبا وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءكم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِنْ عَشَارِ مَآتِينَا فكَذَّبُوا مُسْلِمِي فَكَيْفَ كَانَ نَقِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ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 كان قريب وقالوا آمنا به وأن له مستنا وصم مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب مما كان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك